الكِتَابَ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ ولتعلن, وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا دَعَسْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم, وجعلناكم أكبرين دارنا فيرا ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلها فإذا جاء وعد الاخره ليسو وجوهكم وليدخلوا وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره وليتكبروا ما عليهم تبيرا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 مَوْضِرَةً لِكَم تَغُفُ فضلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا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 ديد ثم جعلنا له جهنم ما يصلها مذمما مدحورا ومن اواد الاخرة سعى لها سعيا وهو مؤمن فانائك كان سعيه مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محذوراً انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لَا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا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 رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا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 قُلْ عَنهُ رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ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 إن الشيطان كان للإنسان عدواً مبيناً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 وإذا مسكم الضر في البحر ضل ما تدعون إلا إياه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 فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلُ عَلَيْكُم قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقُكُمْ فَيُغْرِقُكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُونَ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تبيعا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 إِلَّا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَشَ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلَّ سَبِيلًا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا وَيَكُونُوا إِلَى الَّذِ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 هَذَا سَبِيلُهُ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ الْعِلْمِ إلا قليلا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 أنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهدي الله فهو المهتدى ومن